وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم يا عباد الله إن ربنا سبحانه من حكمته ينزل الامراض والادواء ويبتلي بها ومن رحمته ينزل الادويه ويعلمها من يشاء ويشفي بها فربنا سبحانه حكيم عليم ومن حكمته انه ينزل الامراض على عباده ويبتلي بها من شاء من عباده وذلك لحكم من منها ان يعلم المؤمن ان الدنيا ليست دار صفاء ومقر وانما هي دار كدر وممر فيعيش فيها ولا يعيش لها ويكون فيها كما قال المُصطفى صلى الله عليه وسلم مالي لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استضل تحت شجرة ثم راح وتركها ومن تلك الحكام يا عباد الله أن يعتبر المؤمن بتلك الأمراض وأحوال المرضى والعاقل يا عباد الله من اعتبر بغيره ولم ينتظر حتى ينزل به البلاء فالمؤمن العاقل يا عباد الله إذا رأى الأمراض ونزولها بالناس لا يغتر بقوته ولا يغتر بعافيته لأنه يعلم أن القوة قد يزيلها الضعف وأن العافية قد يعقبها البلاء فلا يتكبَّر ولا يتجبَّر بل يكون متذلِّلاً لله متواضعًا لخلق الله كما أنه يعلم يا عباد الله أنه لا يدري متى ينزل به البلاء فقد يكون البلاء أقرب إليه مما يظن قد يكون وراء الباب كيف لا يكون ذلك كذلك وهو يرى أحبابه وأقرباءه يخرج الواحد منهم من بيته قويًّا معافًا ويعود إلى بيته مريضًا مشلولًا ضعيفًا وإذا علم المؤمن ذلك يا عباد الله فإنه يحرِص على أن يأخذ من قوَّته لضعفه ومن عافيته لمرضه بالحرص على ما يُرضِ الله والتقرُّب إلى الله عز وجل بما يستطيع وهو صحيح قوي ومن تلك الحكم يا عباد الله أن المؤمن إذا رأى الأمراض وما تُحدِثه للناس من ضعف وأنهم يحتاجون إلى غيرهم علم أنه قد يكون في يومٍ من الأيام مريضًا ضعيفًا يحتاج إلى غيره يحتاج إلى من يعاونه يحتاج إلى من يرفق به ولا يدري متى ينزلُ به البلاء ولمن يحتاج من أقارِبِه ومن حولَه فيحرِصُ في حال قوته وفي حالِ صِحَّته على أن يكون قريبًا من أقربائِه حبيبًا إليهم يتقرَّبُ إليهم ويتحبَّبُ إليهم ويبتعدُ عما يقطع الصلة بهم لأنه يعلم أنه بهذا يُرضِ الله ويصُونُ نفسَه إذا احتاج إلى غيره فيُكرِمُه من أحبَّهم حالَ قوَّته وحالَ صِحَّته ومن تلك الحِكَم يا عباد الله أن المؤمن إذا رأى أخاه المُبتلى دعَى له وشكر الله عز وجل على العافية وله في دُعائه لأخيه خير عظيم وله في شكره لربِّه خيرٌ عميم وحِكَمُ هذا الأمر يا عباد الله كثيرةٌ جدًّا أقتصرُ منها على ما أردتُ بيانه وإن ربَّنا سبحانه رحيمٌ رحمن ومن رحمته يا عباد الله أنه ما أنزل داءً إلا أنزل له دواء فلكل داءٍ دواء يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داءً إلا أنزَلَ له شِفَاء ويقولُ صلى الله عليه وسلم إن الله لم يُنزِل داءً إلا وأنزَلَ معه دواء علِمَه من علِمَه وجهِلَه من جهِله ولذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتداوَى وأن نطلُب الدواء قالت الأعراب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا نتداوى فقال صلى الله عليه وسلم نعم يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داءً إلا وضع له دواءً إلا داءً واحدًا قالوا وما هو يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم الهرم يعني ضعف الكبير إذا كبر سنه وإن الله عز وجل الكريم قد أعلم أمة محمدٍ صلى الله عليه وسلم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بأدويةٍ خمسة نافعةٍ عامة تنفع بأمر الله عز وجل من كل داء وتنفع في الوقاية من الأدواء بأمر الله سبحانه وتعالى أولُّها كتاب الله عز وجل كلامُ ربِّنا القرآن فإن الله عز وجل أنزلَ القرآن وجعلَه معجِزًا ومن معجِزاتِ كلامِ ربِّنا سبحانه وتعالى أنَّ له تأثيرًا عظيمًا على الأمور الحسِّيَّة ونُنزِّلُ من القرآن ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه بالمعوذات وبالقران وامر بالرقيه وعلم الصحابه رضوان الله عليهم ذلك فها هم نفر من أصحابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمروا على حي من احياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم ثم قال اهل الحي لهم هل معكم من راق فان سيد الحي لدغ فقال رجل منهم انا فقام معهم فقفرقه بالفاتحه فبرئ الرجل فاعطوه قطيعا من الغنم فابا ان وقال حتى اذكر الله صلى الله عليه وسلم فلما قدِم على النبي صلى الله عليه وسلم أخبرَه بذلك وقال ما رقيتُه إلا بالفاتِحة فتبسَّم النبيُّ الكريم صلى الله عليه وسلم وقال وما أدراك أنها رُقِيَاه خُذُوا منهم واضربوا لي معكم بسهم ولا زال المؤمنون يعلمون أن في القرآن شفاءً للأمراض الحسية والمعنوية وقد جرَّب العلماء والعامة ذلك الأمر فوجدوا له تأثيرًا عجيبًا وأما الأمر الثاني من الأدوية العامة النافعة فهو الدعاء فالدعاء يا عباد الله سلاح المؤمن معافًا كان أو مبتلى ومن رزقه الله عز وجل الدعاء وصبره على لزومه فقد رزقه سبب السلامه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء ويقول صلى الله عليه وسلم إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل ومما لم ينزل فعليكم بالدعاء عباد الله والنبي صلى الله عليه وسلم سحر سحره رجل من اليهود فكان النبي صلى الله عليه وسلم يُخيَّل إليه أنه يفعل الشيء من أمور الدنيا وهو لم يفعل وإن النبي صلى الله عليه وسلم في ذات ليلة دعا ثم دعا ثم دعا ثم قال لأمنا عائشة لأمنا عائشة رضي الله عنها أشعرتي؟ فأن الله قد أفتاني فيما استفتيته فأطلع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على السحر ومكانه فعافاه الله منه فالدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء والصبر على هذا يا عباد الله من أعظم أنواع الأدوية التي إذا فعلها المؤمن رُزق الشفاء بإذن الله وبأمر الله عز وجل ومن تلك الأدوية النافعة العامة شرب ماء زمزم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال عن زمزم إنها مباركة وقال صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له وقال صلى الله عليه وسلم في زمزم إنها طعام طعم وشفاء سقم وقد جرَّب الناس التداوي بماء زمزم فوجدوا لذلك تأثيرًا عجيبًا حتى ما يذكر الأطبَّى أنه من الأمراض المستعصية التي لا يعلمون لها شفاءً ولا دواءً فإن الله عز وجل جعل في ماء زمزم من البركة ما يُذهب تلك الأدوى جميعها وأما الدواء الرابع الذي جعله الله عز وجل دواءً نافعاً عاماً صالحاً لكل زمان ومكان فهو شرب العسل فإن الله عز وجل بأمره وقدره جعل النحل يخرج, يخرج شراباً ألوانه مختلفة لكنه يشترك في أمرٍ واحد ألا وأن فيه شفاءً للناس فتلك النحل يخرج من بطونها شرابٌ مختلفٌ ألوانه فيه شفاءٌ للناس ونبينا صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاث الشفاء في ثلاث شرطة محجم وشربة عسل وكيَّة نار وأنا أنهى أمتي عن الكي وأما خامس الأدوية النافعة العامة التي تنفع في جميع الأدوية فهو الحبَّة السوداء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحبَّة السوداء شفاء من كل دا إلا السام يعني إلا الموت يعني إلا أن يقضي الله على العبد أن يموت فإنه لا ينفع مع ذلك الدواء هذه الأدوية الخمسة يا عباد الله نافعةٌ للعبد في علاج جميع الأمراض بلا استثناء كما أنها نافعة في الوقاية من الأمراض سواءً استعملها العبد مفردة أو جَعَ مع بعضها فلو أن العبد يا عباد الله أخذ شيئا من ماء زمزم ووضع فيه شيئاً من العسل وقرأ عليه من القرآن ودعا بالأدعية المباركة ونفذ في ذلك الماء وتناول شيئاً من الحبة السوداء فإن ذلك من أعظم ما ينفعه في الوقاية من الأمراض وفي الشفاء من الأمراض الواقعة فالحمد لله ثم الحمد, لله، ثم الحمد لله الذي جعلنا مسلمين ودلنا على ما ينفعنا في أمور الدنيا والدين أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فيا معاشر المؤمنين ان المؤمن يعلم ويعتقد ان الامراض انما هي بامر الله تنزل بأمر الله وتصيب من يشاء الله عز وجل ان تصيبه فهي لا تضر بانفسها ولا تعذي بنفسها ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا هامة ولا صفر فقال أعرابي يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل كالضباء في فيأتي فيجيء البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها كلها فقال صلى الله عليه وسلم جوابا حكيما فمن أعدى الأول هذا البعير الأجرب الذي جاء ودخل بين تلك الإبل وأجربها كلها من الذي أعداه إنما الأمر بأمر الله سبحانه وتعالى وإن المؤمن يا عباد الله إذا علم هذا فإنه يتوكل على الله عز وجل ظاهرا وباطنا ولا يعدب نفسه بالخوف من الأمراض فإن من عباد الله من يعذِّب نفسه بالخوف من الأمراض فيعيش قلقًا مضطربًا خائفًا من الناس إذا سلَّم عليه رجل أحسَّ أن أنفه يُحرِقُه وإذا جلس مع رجل أحسَّ أن بطنه يؤلمُه وهكذا لأنه لم يتوكَّل على الله ولم يعلم أن هذه الأمراض لا تصيب إلا بأمر الله سبحانه وتعالى ولو أنه أيقن هذا لارتاح ودفع عن نفسه هذه الوساوس وهذه المخاوف وإن المؤمن مع ذلك يا عباد الله يعلم أن الله عز وجل بأمره وقدره قد يجعل لانتقال الأمراض أسبابا يُجريها إن شاء سبحانه وتعالى فيتَّقي تلك الأسباب ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يُورِد مُمْرِضٌ على مصح لا يُورِد مصح على مُمْرِض بمعنى أن الإنسان إذا كان صحيحا وكان هناك مريض علم أن مرضه ينتقل لا يذهب إليه وإنما يتخذ الأسباب التي يتقي بها ذلك المرض ولا بأس من عيادة المريض بل هذا مشروع إلا إذا علم أن في هذا ضررا فإنه يتقى وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم جامعا بين النهي عن العدوى وعن اعتقاد أن العدوى تُعدي بنفسها وبين اتخاذ الأسباب قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا صفر ولا هامة وفرَّ من المجدوم فرارك من الأسد فقال النبي صلى الله عليه وسلم في قولٍ واحد هذين الأمرين لا عدوى وفرَّ من المجدوم وفرارك من الأسد وبذا علمنا أن المقصود بالنفي أنها لا تعدي بنفسها وهذا لا ينفي أن تكون للأمراض أسباب تنتقل بها الأمراض إلى الناس وقد طبق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بنفسه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه وفد ثقيف وكان فيهم رجل مجذوم فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن بايعناك فارجع فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد بايعه ومنعه من القدوم عليه خشية العدوى بسبب وجوده في المدينة وطبق ذلك صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذهب إلى الشام ومعه خيره اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه ان ابطاعون قد وقع في الشام فاستشار الصحابه رضوان الله عليهم فاختلفوا منهم من امره بالقدوم ومنهم من أمره بالرجوع ثم إنه قد هداه الله إلى أن يرجع فلما كان ذلك كذلك جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان غائبًا عن القوم فقال إن عندي علمًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا نزل الطاعون بأرض فلا تقدموا عليها وإذا كنتم بها فلا تخرجوا منها فإن قال لنا قائل إن قال لنا قائل أنا لا أفعل الأسباب الوقائية لأن هذا قدر الله وقدر الله واقع لا محالة قلنا له إن فعل الأسباب من قدر الله ولذا لما عزم عمر رضي الله عنه على الرجوع إلى المدينة وعدم الذهاب إلى الشام بسبب وجود الطاعون في الشام قال أبو عبيدة رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه أتفرُّ من قدر الله يا أمير المؤمنين فقال رضي الله عنه نفرُّ من قدر الله إلى قدر الله وجاء في حديثٍ فيه ضعف وحسنه الشيخ الألباني لغيره في بعض المواطن أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل فقيل يا رسول الله أرأيت أدويةً نتداوى بها ورُقا نسترقي بها وأشياء نفعلها هل ترُدُّ من قدر الله فقال صلى الله عليه وسلم هي من قدر الله فالمؤمن يا عباد الله يتوكل على الله عز وجل ويعلم أن الأمراض لا تعدي بنفسها وإنما هي بأمر الله عز وجل ومع ذلك يتخذ أسباب الوقاية والبعد عن الأمراض وإن الناس في هذه الأيام يعانون من أمراض الإنفلوانزا بأنواعها وإن الحكومة المباركة قد وفرت للناس لقاح الإنفلوانزا ووفَّرته في المُستوصفات والمُستشفيات فيحسُنُ بالمُؤمن يا عباد الله أن يتَّخِذَ هذا اللقاح وأن يستعمِله وهو متوكِّلٌ على ربِّه من قبل ومن بعد فالحمدُ لله الذي جعلنا مسلمين وأكرمَنا بهذا الدين ثم علم رحِمًا الله وإياكم أن الله أمرنا بأمرٍ عظيم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 فَقَرِّبْنَا إِلَيْكَ بِحُبِّهِمْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللهم يا ربَّنا يا حيُّ يا قيُّوم يا بديع السماوات والأرض نسألك بأسمائك الحُسنى وصفاتك العُلاء أن تحفَظ جمعَنا وأن تحفَظ مدينتنا وأن تحفَظ بلادَنا وأن تحفَظ بلادَ المسلمين من كل سوءٍ يا رب العالمين اللهم يا ربَّنا اننا عباد من عبادك ضعفاء مذنبون قد اجتمعنا في بيت من بيوتك نرجو رحمتك ونخاف عذابك اللهم فاعطنا ما نرجو وامنا مما نخاف يا رب العالمين اللهم ان اجسادنا على النار لا تقوى اللهم إن اجسادنا على النار لا تقوى اللهم ان اجسادنا على النار لا تقوى اللهم فزححنا عن النار يا رب العالمين اللهم فزححنا عن النار يا رب العالمين اللهم فزححنا عن النار يا رب العالمين الهنا اننا اذنبنا واكثرنا واسرفنا واثقلتنا ذنوبنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا يا غفور اللهم اغفر لنا يا غفور. اللهم اغفر لنا يا غفور. اللهم ارزقنا توبه ترضى بها عنا يا رب العالمين اللهم ارزقنا توبه ترضى بها اللهم ارزقنا توبه ترضى بها عنا يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين اللهم ان ظلمنا انفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا أنت فاغفر لنا مغفره من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم ارزقنا الجنه اللهم ارزقنا الجنه اللهم ارزقنا الجنه اللهم والوالدين والمسلمين يا رب العالمين اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد المبارك في هذه الصلاه المباركه اجمعنا ووالدينا وأهلنا ومن نحب في الفردوس الاعلى اجمعك اللهم لا تحرم منا احدا اللهم لا تحرم منا احدا اللهم لا تحرم منا احدا يا كريم أكرمنا يا كريم أكرمنا يا كريم أكرمنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة، واقينا عذاب النار، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم